عُلِّبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتُعِفُوا أَنَّحْنُ صَدَّدْنَاهُمْ عَلِيَ الْهُدَا بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ <تصفيق> وقال الذين استغعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه أعناق الذين كفروا فليجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال اترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا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 تقربكم عند نازل فَإِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ اللَّهِ فِبِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيهِ آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محررون قل إن ربي يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقيه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه يا هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم مهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا طرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدُرُشُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَبِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُونَهُمْ مِنْ شَرَّ مَا أَتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُشْدِي فكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُثْنًا وَفُرَادًا أَمَّا تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ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 يقذف بالحق علام الغيوب قل الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَئِنْ تَرَاءَتْ فَسيعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ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 إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أري أجنحة مثنى وثلاث ورباع.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 مغفرة وأجر كبير أفمن زين له شوء عمله فرآه حسنا فإن الله يغل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 والله خلقكم من تراب ثم من نضفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره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 النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازغة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُذْهِبُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تزكّف إنما يتزكّل نفسي وإلى الله المصير.